فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّ اللَّهِ مَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي قَالَ يَا تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين